آمين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونديرا ربا اكثرهم فهم لا يسمعون وقانوا قلوبنا في اكنه مما تدعون الي وفي اذاننا وق ومن بيننا وبينك حجاب فان اننا اشر مثلكم يوحا الى انما انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا فاستقيموا اليه واستغفروا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 أَوَلَٰئِنْ أَنكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَن دَدًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلنِّسَاءِ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى هُوَ أَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظٍ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ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 قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَتَهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُنْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا تكبرون في الارض بغير الحق وقانوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ حِسَّاتٍ فِي أَيَّامٍ حِسَّاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْزَا وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَايِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ الْآدَام الله إلى النار ويوم يحشر آداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُنُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُنُودِهِمْ لَمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَن طَغَى اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ قَالُوا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 خلق كل شيء وهو خلقكم اول مبره واليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا ابصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين اِن يَصْبِروا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَاِن يَسْتَعْجِبوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُم قُرَنَاءَ أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 فَلَنُنذِقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءٍ زاا ان بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارينا الذين اضللانا من الجن والانس رَبَّنَا آَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ استقاموا تتنزل عليهم ملائكه تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهين انفسكم ولكم فيها ما تدعون نوزنا من غفور الرحيم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 لا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُنَقِّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم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 وَاذُ يُدْعُونَ إِلَى اللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ فَكَتَرًا أَرْضًا خَاشِيَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ امْتَزَجَتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ان الذين ينحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم ان بما تعملون بصير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 ما يقالونك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لدو مغفرة ودو عقاب اليم ان ربك لدو مغفرة ودو عقاب اليم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 كَيُونَدُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيد وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخُلِفَ فِيهِ وَلَوْنَا كَلِمَةٌ شَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ نَقْضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ مَنْ عَمِنَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ أَعَنَيها وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ الْمُسَاءُ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ أَن لَّن يُبْعَثُوا۟ وَظَنُّوا۟ أَنَّهُمْ مَّالِكُوا۟ لِلْأَبَدِ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰٓ أَبْصَٰرِهِمْ غِشَٰوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَّا يَسْأَمُ ٱلْإِنسَٰنُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ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 وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله قل أرأيتم إن كان من عند الله فَأَنْتُمْ بِمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ